بسم الله الرحمن الرحيم يسروا إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأمدياء والمرسلين أيها الأحبة في الله يسر أخوانكم في تسجيلات القاية الإسلامية بالرياء أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان المخرج من الفتن لفضلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان والتي ألقيت في السادس عشر من شهر ربيع الأول لعام 1425 من الهجرة النبوية سأرين الله عز وجل أن يقع المسلمين بهذه المحانظرة وأن الشيخ صالح الفوزان خير الجزء والآن أترككم مع المحاضر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أصرف نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة الكرام شرفنا حضور فضيلة الشيخ صالح مفوزان عضها اكتبار العلماء والشيخ خاني عن التعريف له باع طويل في تدريس العلم والخطابة وتعليم الناس وتوجيههم وليس موقفي موقف تعليم بالشيخ ولكن تقديم بسيط لأترك المجال للشيخ بيحدثنا بكلمة توجيهية عن كيف تجنب المسلم الفتن وكيف ينؤ بنفسه عن المهالك فاترك الميكروفول للشيخ فلتفضل مذكورا ماجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشكر لله سبحانه وتعالى ثم أشكر للقائمين على هذه المؤسسة النافعة بإذن الله أسرة تعليم والطلاب جميع إخواني من هذه المؤسسة المباركة أما الفتن عامل الله وإياكم منها فالمراد بها الشبهات التي تعرف للناس أو لبعضهم الشبهات التي يزينها شياطين الإنس والجن ليضلوا بها الناس والفتن على قسمين فتن شهوات وفتن شبهات أما فتن الشهوات فهي فعل المنكرات من الزنا والسرقة وشرب الخمر والمخبرات وما. هذه شهوات لأن أكثر النفوس تشتهيها وأما فتن الشبهات فهي أشد وأعضى فتن الشهوات هذه تؤثر في الأخلاق والسلوك أما فتن الشبهات فإنها تؤثر في العقيبة فهي أشد من فتن الشهوات ولأن فتنة الشهوات يمكن للإنسان أن يتوب منها لأنه يمارسها وهو خجل ويعرف أنه مخطي ولكن غلبته شهوته فوقع فيها فهو قريب إلى التوبة والندب خلاف فتنة الشبهات فإن صاحبها يرى أنه على حق وأن الناس على ولاد لذلك لا يتوب منها قال لا أن يتوب منها لأنه على حق وأنه غيره على باطل وهذا هو الحاصل الآن من هذه الفتن التي ظهرت على الناس باسم الجهاد في سبيل الله وباسم الشهادة في سبيل الله وهي في الحقيقة إنما هي جهاب في سبيل الشيطان وهي في الحقيقة قتل للنفس التي نهى الله عن قتلها إلا بالحق وليست استشهادا وإنما هي انتحار قتل للنفس ومن قتل نفسه فإن الله جاء فإن الله توعده بالنار إن قتل نفسه أو انتحر فإن الله توعده بالنار فكيف يسمى هذا الشهادة أهوه من أهل النار الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله يقتل ما يقتل نفسه يقتل يدخل المعركة وجاهد في سبيل الله لإعلال كلمة الله فيقتل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون ما قال يقتلون أنفسهم قال يقتلون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتهم بل أحياء عند ربهم يرزقون ما قال الذين قتلوا أنفسهم في سبيل الله الذي قتل نفسه هذا ما في سبيل الله هذا في سبيل الشيطان ليس في سبيل الله إنما المجاهد الذي يريد إعلاء كلمة الله ويجاهد الكفار ما يقاتل المسلمين فالمسلمين حرام وإنما يقاتل الكفار الحربيين أما الكفار المعاهدون والمستأمنون وأهل الذمة فلا يجوز قتالهم ولا يجوز قتلهم لأنهم عصموا جماءهم بالعهد والأمان ومدفع الجزية فلا يجوز الغدر بهم وقتلهم لكن الكافر المحارب الذي أعلن القتال الذي أعلن الحرب على المسلمين هذا هو الذي يقاتل وإذا قتل المسلم في هذه الحرب فهو شهيد أما إن قتل نفسه فهو من أهل النار حتى ولو كان يجاهل الكفار بدليل أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا وكان في, في إحدى المعارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب الصحابة بشجاعته وتتبعه للكفار وقتل الكفار فقال الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبلأ أحد منا مثل ما أبلأ قلانا قال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار فتعجر الصحابة كذلك من أهل النار وهذا فعله في الجهاد شق ذلك عليه واحد من الصحابة تابع هذا الرجل ليرى ماذا يحصل منه في المعركة وصار يصول ويجول فأصابته جراحة أصابته جراحة فلما تألم بالجراحة أخذ السيف ووضعه على الأرض ورفع ذبابة السيف وتحامل عليها حتى شق نفسه نصفه ومات فقال الصحابة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول أخبر أنهم النار فكانت عاقبة أنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عنه الهواء إنه إلا وحي يمحى فلما قتل نفسه تحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من اهل النار فالذي يقتل نفسه حتى ولو في المعركة مع الكفار يكون من النار أما إذا قتل في سبيل الله هذا شهيد هذا اعتبر شهيدا لكن هؤلاء الذين وقعوا في هذه الفتنة لم يسألوا العلماء ولم يتعلموا وإنما, وإنما هم إن عزلوا عن المسلمين وعن العلماء وخلو إلى أناس من طواغيث البشر لقنوهم هذه الأفكار وغسلوا أدمغتهم فخرجوا على الناس بهذه اللاهرة وعياذ بالله كفرون المسلمين ويقتلون المسلفين وينسفون المباني يفجرون في الشوارع يقتلون الصغير والكبير والذكر والأنفى والمسلم والمعاهد والذمي والمستأمن بسبب هذا الفكر المنحرك وهذه عاقبة من, هذه عاقبة من مال إلى أهل الشر ودعاة الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم وذفوه فيهم أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن في آخر الزمان فسئل عنها قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم خذفوه فيها وهذا الواقع الآن يصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء لما إحازوا إلى هؤلاء الدعاة الظلال خذفوهم في النار والعياب بالله وكل يشمث بهم وكل يبغض فعلهم حتى الكفاء فضلا عن المسلمين ما أحد يرى فعلهم أبدا إلا من هو مثلهم ومن شاكلتهم فالحقيقة أنها من غتن عظيم يجب على المسلم أن يتبصر فيها وأن لا يستعجل وأن يسأل أهل العلم ويسأل الله العافية ولا يهرق لا يثق من الناس بدون معرفة حقيقتهم حتى ولو تظاهروا بالخير أو تظاهروا بالعبادة أو تظاهروا بالغيرة على الإسلام لا يثق منهم حتى يعرف حقيقتهم ويعرف استقامتهم على الحق أما من تظاهر بالحق والخير وهو مجهول فهذا نحن لا نستعجل في أمره نحسن الظن به لكن ما نمنحه الثقة حتى نعرف حقيقة وسلوكه وسيرته فما حصل ما حصل إلا بسبب إحسان الظن بكل الناس من غير روية ومن غير بصيرة ومن غير سؤال لأهل العلم وأهل العقل والمشورة فلذلك وقعت هذه الشرمة لما وقعت فيه نتيجة لهذا التسرع وهذا الجهل ونتيجة لمخالطة الأشرار والثقة بهم والركون إليهم والبعد عن المسلمين وعن علماء المسلمين ابتعدوا عن الدراسة على في المدارس والدراسه على العلماء ابتعدوا عن ذلك فوقعوا فيما وقعوا فيه ابتعدوا عنها عن والديهم وعن بيوتهم فوقعوا فيما وقعوا فيه ف الواجب على شباب المسلمين أن يتعظوا بهم فان السعيد من وعظ بغيره الواجب علينا جميعا أن نجعل من هذا الحدث عبرة وعظة لنا في المستقبل وأن نلزم حدنا نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين ولا نشهد عنهم إلى غيرهم من أهل الضلال فإننا اليهود والنصارى والسائر الكفرة ضد المسلمين وكون لهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم اليهود والنصارى هذه موقفهم من الإسلام لكن لا يظهرون هذا وإنما يدبرون من ابناء المسلمين من يصبعونهم ويغسلون أدمغتهم من ابناء المسلمين من أجل أن المسلمين يأمنون منهم ويفقون منهم وهم مجندون ضد المسلمين كما حصل تماماً فالكفار لا يباشرون الجريمة وإنما يدبرون لها من أولاد المسلمين من يقوم بها بغسل فكره وتلقينه هذه الأفكار الفاتنة فعلينا أن نحرر منهم ومن عملائهم ومن جماعاتهم وأن نلزم جماعة المسلمين واجتماعات المسلمين في المساجد في الدروس في مجالس الخير يكون مع المسلمين لا سيما في وقت الفتن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة بن يمان عن الفتن وأخبره عن وقوعها قال حذيفة ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرأ كلها حتى ولو أن تعض على أصل شجر ويأتيك الموت وأنت على ذلك فإذا حدثت الفتن والانقسامات يجب على المسلم أن ينأى بنفسه أن ينأى بنفسه ولا يدخل في الفتن ولا ينخدع بالناس يبقى على كتاب الله وسنة رسوله إن كان المسلمون لهم دولة من إمام وجماعة ينحاج معهم مع المسلمين إذا لم يكن هناك دولة للمسلمين في بلده فإنه يعتزل الفرق ولو يبقى وحده شف ولو يبقى وحده ناجيا بدينه ولا يختلط بهذه الفرق الضالة المضلة فإنه لا نجاة له إلا بذلك فهذا يدلنا على أن الفتن ستقع وأنها سيكون لها سماسرة ومروجون وأن المسلم إذا انعزل عن المسلمين أنه على خطر يتلقفه أعداء المسلمين فيغسلوا دماغه ويلقنوها فكارا إن شاء ما دام مع المسلمين فلن يستطيعوا ما دام المسلم مع المسلمين فلن يستطيع الكافر أنه يتمكن منه لكن إذا انعزل تمكنوا منه وأرسلوه قذيفة في نحور المسلمين نسأل الله العافية والسلامة صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين شكر الله حضرة الشيخ هذه الكلمة الطيبة المباركة ونترك المجال للأسئلة والسبسارات ونبدأ بالأسئلة الشفاهية الأولوية للأسئلة الشفاهية مباشرة فإذا أحد الإخوان يسأل السؤال مباشر فضل يرفع عيده حتى بس لنش نعرف تفضلوا إذا حتى نوف نكتلك سؤال إذا تحطي قيمة مباشرة يسألك أولوية تفضل هذا سفع صوتك ما يجوز الإنسان ينتحر لا في فلسطين ولا في غيره ما يجوز الإنسان ينتحر يقتل نفسه لا في فلسطين ولا في غيره أما أنه يقاتل يحمل السلاح نعم أما أنه ينتحر هذا ما يجوز نعم. السؤال عخر طيب أقرأ سؤال الناس المخصوبة قضية الشيخ أيهم أشدوا خطرة الذين قاموا بالتفتيرات أم الذين يحرضونهم بالفتاوى المضللة والنشرات كلهم سواء كلهم سواء الذين يفتونهم مثلهم لأنهم ما يقدموا على ما يقدموا عليه إلا بسبب الفتوى الضالة فيكون من أفتاهم مثلهم والعياذ بالله بل يكون قد يكون أشد منه لأنه قال على الله بغير علم أشد منه لأن الله يقول ولا تقولوا لمن فصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفهم قال سبحانه ومن فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه وقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم فالذين أفتوهم أشد منهم لأنهم كذبوا على الله وقالوا على الله بغير علم هذه ناحية الناحية الثانية أنهم سببوا الجريمة سببوا الجريمة فلولا فتواهم ما وقعت الجريمة نعم السؤال آخر رئيس الشيخ ذكرتم في حد دروسكم أن الذين قاموا بالتفجيرات من الخوارج فكيف يكونون من الخوارج وهم لا يكفرون بفعل التبائل من قالت إنهم ما يكفرون ما أقدم على ما أقدم عليه إلا أنهم يرون إن المسلمين كفار وأنهم يقاتلون لو كانوا يعتقدون إن المسلمين على الإسلام ما قتلوهم وهم يرون إنهم كفار بذليل أنهم أقدموا على ما أقدموا عليه لو كانوا يعتقدون إسلامهم ما قتلوهم وأنا في نظري أنهم أشد من الخوارج لأن الخوارج أهل صلاة وصيام واجتهاد وهؤلاء لا يرون في المساجد ما هل أحد منكم يراهم يصلون ويجون للمساجد؟ أبدا ثانيا الخوارج أهل صيام وصلاة وعبادة هؤلاء ما, ما عندهم شيء من هالأمور مختفين ما يدرعونها مثل الوصوص مختفين مثل الذئاب تختفي تريد الغدر الخوارج ما يهدمون البيوت ولا يقبرون بالناس الخوارج يبرزون علانية يحملون السلاح علانية وقاتلهم المسلمون علانية في المعركة ما يجوا يقتلون من فيها من الصغار والكبار والنساء والأطفال والمرضى والمستشفيات يقتلون المرضى فيها الخوارج ما سوهم ذلك لهم أشد جريمة من الخوارج نعم في سؤال شفهي طيب نقرأ سؤال جنة دورات الله إليك شيخ الجماعات والحزبات السلامية المعاصرة لا دور فيما يحصر في هذا البلاد وما نصريحتكم نقرأ سؤال جنة دوراء أحسن الله إليك شيخ هل الجماعات في التحزبات الإسلامية المعاصرة دور فيما يحصر في هذا البلاد وما نصريحتكم نعم نعم الشر أول ما يبدأ يعني يبدأ يصير ثم يتطور فالانعزال عن مذهب أهل السنة والجماعة إلى المذاهب الأخرى يسبب في النهاية يسبب هذه الجرائم القبيح النار يقولون النار من مستصغر الشرر أول شرارة ثم تصير نار محرقة تأكل الرطب واليامس فلو أن شباب المسلمين لو أن شباب المسلمين هداهم الله ساروا على المنهج السليم على منهج الدعوة إلى الله والتوحيد والعقيدة وطلب العلم ولازم المشايخ والعلماء ما حصل منهم ما حصل لما انحازوا إلى الحزبيات وإلى الجماعات وإلى التفرق والاختلاف حصل ما حصل ونخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يزيد هذا الأمر ولكن لعل الله أن يهدي شباب المسلمين فيرجعوا إلى الصواب ويتركوا الشزبيات والجماعات والتفرقات ويكونوا جماعة واشدة ويكونوا شزبا واحدا هم شزب الله ودند الله عز وجل نعم هذا السؤال يقول فضيح الشيخ نلاحظ أن بعض رسائل الإعلام تحاول أن تحمل الإسلام والصحة الإسلامية التي تنعم بها هذه البلاد مسؤولية مواقع من أحداث وهم يحاولون أن يستغلوا هذه الأحداث للنيل من الدعاء والعلماء والموسات الخيرية في هذه البلاد فما رأيك الله جل وعلا يقول وَلَا تَجْرُوا وَازِرَةُ مِذْرَ فلا نحمل البريء جريمة المجر لا يجوز هذا لكن نحن نخذر من الاخترار نخذر من الاختلاف نأمر بجمع الكلمة ونأمر ب ملازمة المسلمين وملازمة أئمة المسلمين وجماعتهم ونخذر من الشزبيات كما ذكرت لكم التفرقات هذا كنا نحذر منه من قديم ونخشى مما وقع فلعل ما وقع يكون موعظة يكون موعظة للشباب إنهم يرجعون للصوات يتركون الانقسامات والاختلافات والنزاعات ويلزموا طريقا واحدا هو منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي المنزاعات اخلاق وفي العبادات والمعاملات والسلوك وكل شيء لا تفضل تفاصيل في الاسلام مع الدين زيد الانتحار يا أخي ما يجوز الانتحار ما يجوز يقاومون ما فيه باس يقاومون أعداءهم والظلمة الذين اعتدوا عليهم يقاومونهم بالسلاح أما أنه يقتل نفسه لا هذا ما يجوز الله نهى عن قتل أن الإنسان يقتل نفسه ولا تقتلوا عنه سب إن الله كان بكم رحيم ومن يضع ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا فعن ذلك على الله يسيرا لا يجب أن الإنسان يقتل نفسه أبدا لكن إذا قاتل وقتل فهو في سبيل الله فلسطيني وغيره إذا قاتلوا الكفار وقتلوا فهم شهدوا في سبيل الله أما أنه يقتل نفسه لا ما يقتل الإنسان نفسه مهما كان ما فيه, فيه طرق فيه طرق أخرى فيه طرق الجهاد حمل السلاح فيه طرق الجهاد وحمل السلاح نعم نعم الكفار يفرحون بهذا يفرحون ان نقتل انفسنا واننا ننتحر يفرحون بهذا نعم في تبقى مجاهدا في سبيل الله احسن من كونك تقتل نفسك ويستريح منك العبي نعم انت كفيتهم المؤونة قتلت نفسك نعم صلى الله عليه وسلم هناك تعوى تحكي المقارسة للجلالة جاء بالاضطرار <سؤال> الى هذا هو اللي حذرتكم منه وهذا ما هو غريب على الكفار أنهم يغزون نبى الأفكار هذه يقربون شبابنا ما هو غريب ولكن على الشباب المسلمين أن يحذروا ويعرفوا عدوه ويحذروا من هذه الأفكار لا تفق من كافر لا تفق من من مجهول لا تعرف حقيقة ولا تعرف عقيدة ولا تعرف دينه ولو تظاهر لو تظاهر بالخير والإسلام وانت تعرفه لا تغفر به حتى تعرفه تعرف حقيقة انا ما اقول لك تسئ به الظلام نحسن الظلام ب... بمن اظهر الخير لكن لا تمنحه الثقة ابدا حتى يتبين لك صدقه وثباته فهذه الافكار هي نتيجة الثقة العمية ونتيجة تقبل الدعوات المظللة حكامنا ولله الحمد مسلمون ما هم كفاء مسلمون موحدون يدعون الله وحده لا شريك له يصلون يصومون يقومون بأعمال الولاية على المسلمين وإن حصل منهم معاصي المعاصي لا تصل إلى حد الكبر لهم معصومون ما يقع منهم خطأ ولهم معصومون ما يقع منهم معاصي الرسول أمرنا بالسمع والطاع حتى ولو حصل منهم معاصي ومخالبات ما لم يصلوا إلى حد الكفر البواحي إلى حد الكفر البواحي فلا نقبل هذه من الكفار ولا حتى ممن يدعي الإسلام ويدعي العلم إذا كفر الفقام يقول له لا قف عند حدك المسلم لا يجوز تكفيره عموما فكيف بولي الأمر قف عند حدك نعم سؤال تفضل بسم الله الرحمن الكلام في الناس اتركوا الكلام في الناس فلان حزبي فلان كذا اتركوا الكلام في الناس ادخلوا النصيحة الناس إلى اجتماع الكلمة وإلى تلقي العلم عن أهله وإلى الدراسة الصحيحة إما دراسة دينية هذه او أو دراسة دنيوية نفس تنفع وتنفع مجتمعك أما الاشتغال بالقيل والقال فلان مخطي فلان مصيب فلان كذا هذا ما فيه هذا هو لينشر الشر وينفرق الكلمة ويسبب الفتنة اذا رأيت على احد الخطأ تناصحه بينك وبينك ما هو بتجلس في مجلس تقول فلان كذا فلان سوى كذا تناصحه بما بينك وبينك هل النصيحة اما ات في المجلس عن فلان هل ما ات نصيحة هل فضيحة هذي شر نعم لا المنكر إن كان إنك من أهل السلطة من أهل الحسبة فأنت تنكر المنكر بيدك إن كان إنك مالك سلطة فإنك تنصح وتعر يعني ما بيدك إلا النصيح والموعظة للمخطي ويكون نصيحة سرية بينك وبين وبالشكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن إذا كان ما تستطيع هذا أنكر المنكر بقلبك فقط ولا تتكلم كلام الخطا غير صواب أنكره بقلبك ويكشتن صاحبه الشر اجلس عنده لا تجلس معه نعم هيا طول السلام عليكم <تصفيق> نعم تشدد الدين يفضي إلى الشر إلى تكفير المسلمين يفضي إلى قتال المسلمين يفضي إلى التفجير نتيجة التشدد في الدين الله جل وعلا يقول يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ويقول جل وعلا لمحمد صمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت كما أمرت استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو الطغيان هو الغلوب لا تطغو بل يكون بالاعتدال بين يكون الاستقامة باعتدال بين الإفراط والتفريط فالدين ما هو بالتشدد الدين بالاعتدال والاستقامة والصبر والحلم والأنات والأخلاق الطيبة ما هو الدين بالعنف والقسوة والشدة والغلة هذا من الغلو والغلو إذا جاء في الدين أفسده الغلو في كل شيء يفسده كل شيء إن تجاوز حده إنقلب إلى ضده كل شيء تجاوز حتى هنطلب لغ أنت لما تكفر من الآكل أما تصاب بالتخمى والمرض كل باعتدال يشرب باعتدال الدين أولى إنك تأخذ الدين باعتدال لأنك إذا زدت من الدين زاد عليك الغلو وخرجت من الدين الدين مهضة الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ عنه ناس أنه واحد منهم قال أنا أصوم ولا أفتح والثاني قال أنا أصلي ولا أنام الثالث قال أنا لا أتزوج النساء قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنة فليس منه الدين اعتدال ما هو تشدد غلوب الغلوب, الغلوب يخرجك من الدين الغلوب يحملك على أن تقتل البري وأن تسفك الدماء وأن تكفر المسلمين الغلو لا خير فيه لذلك حذر الله منه النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو نعم الضابط أنك تعلم تعلم على أهل العلم تعرف إن شاء الله الضابط تعلم العلم النازع مجالس أهل العلم وأهل البصيرة وبإذن الله ستعرف الاعتدال نعم بي اسمعات تظهر عبدالله يا شير الله أكبر في زمان جماعة الإسلامية في جماعة الأخوار و جماعة الصلاة والصلاة الشيرك أولا الله عليك قتل أرض محظوظة لكن صورة محظوظة هل رؤية الجماعة؟ هل رؤية؟ اجري ونقدر اننا ان شاء الله المسلم ان شاء الله من اهل الجنه ولو كان عنده مخالفه المسلم اللي لم يخرج عن الاسلام ولو كان عنده مخالفه من اهل الجنه لكن نخشى ان المخالفه تتطور وتخرجه عن دينه هذا اللي نخشاه لذلك نحذر من المخالفه اما اننا نحكم على المخالف مطلقا لانه كافر لا المسلم مسلم ولو كان عنده مخالفه وهم نهل الجنة بإذن الله لكن نخشى من المكالفة أن تتطور حتى تخرج الإنسان من الإسلام هذا لنحذر منه ولذلك نقول كترك الجماعات والأحزاب وخذ منهج أهل السنة والجمال النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فئة كلها النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه ما ينجو إلا من كان مع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقط والباقون متوعدون بالنار منهم من هو كافر ومنهم من هو ظال يعذب بالنار بقدر ظلاله وجرمه فمن خالف مذهب أهل السنة والجماعة فهو من أهل الله يعني متوعد بالنار إما لكفره وإما لظلاله نعم أخذ سؤال من العراق وهذا تحدث أسئلة عن الجهاد في عراق ودور المسلمين حول نصرة إخوانهم أهل السنة في العراق نعم أهل العراق مظلومون بلا شك معتدا عليهم معتدا عليهم ومظلومون يجب عليهم أن يدافعوا عن بلادهم عن أنفسهم وعن ذراريهم هذا جهاد بسبيل الله جهاد دفاعهم عن, عن حرماتهم هذا جهاد بسبيل الله عز وجل وواجبنا نحوهم التعاون معهم بالمال نمدهم بالمال ندعو لهم بالنصر والتأييد ننكر على أعدوهم ننكر على المعتدين ونبين عدوانهم وشرهم هذا واجبنا نعم ورد عدد الشيخ عن حكم الجهاب والقتال معهم هذا يحتاج إلى إذن ولي الأمر أمتحت ولا يترى ولي الامر وتحت طاعه والديك فلا بد من امره اذن ولي الامر واذن والديك نعم <تصفيق> نعم وصلت تعال يقول هل وصل الاعلان الى من يعزل قال اللي يجد المسلمين ما ينعزل اللي ينعزل هو الذي لا يجد مسلمين قال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعه المسلمين واماما قال فان لم يكن لهم جماعه ولا امام ماذا اعمل قال تعتزل تلك الفرق كلها اما اذا وجدت جماعه للمسلمين واماما للمسلمين فكن معه نعم وقال أنا ما أنصح بقراءة الكتب أنصح بطلب العلم على المشائف وما اوقع كثير من الشباب إلا القراءة, القراءة الحرة التي سمونها القراءة هي التي أوقعتها أنا أنصح بطلب العلم على المشائف سواء في دراسة النظامية المدارس والمعاهد والكليات أو الدراسة على المشائف في خلق العلم في, المج... في المساجد أما مجرد القراءة من الكتب هذه فيها خطر عظيم الا لمن كان متمكنا من العلم فهو يتجود من قراءتها اما الانسان المبتدئ فهذا لا يبدا بقراءه الكتب يبدا بطلب طلب العلم مهنة. مهنة لا خرج الصلاة خلينا نشوف خلاص صلاة اذا دخل باخر سؤال يا شيخ نعم صلى الله عليه هذا يكون زياده لهم سلف لهم سالت من المنافقين الذين قال الله فيهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كذرتم بعد إيمان قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون فالسخرية من أهل العلم ومن أهل الدين هذا نفاق هذا نفاق والعياذ بالله نعم. أنت لا يا شيخ مثلا سؤال اخوي تفضل ناس هالميثاق ما ودهم يقوم شيء للخير ابدا ومنها حلقه القران ودهم انها تغلق واسمحت لهم الفرصة لما جاءت هذه الفثنة قالوا هذه سببها حلق القرآن هذا كذب هذا ولا يجوز حلق القرآن ما عرفنا عنها إلا الخير ونوصي المدرسين في حلق القرآن أنهم يقتصرون على تدريس القرآن ولا يتكلمون في أشياء ليست من احتصاصهم يقتصرون على تحقيض القرآن فقط لأن لا يكون سبباً للكلام فيه لا لا لا التشدد هو الزياده يا تشدد هو الزيادة اما اما التمسك هذا يسمى تمسك ما هو تشدد نعم في ختام هذا اللقاء لا يسعني الا نشكر فضيله الشيخ صالح حجان على وقته الذي اعطاه لنا وصلى سبحان تعالى انثل هذه مزين اعماله وان يثيبه وان يعظم اجره واشكر لكم ايها الاخوه ايضا حضوركم وااسف لعدم استطاعتي القراءه من الاسئله لكن الشيخ قلب مفتوح للأسئلة سواء في بعد المحاضرة أو من يصلي مع الشيخ في مسجد أو يتصعي بالكليفون أو المشايخ المشايخ موجودين أو المشايخ المشايخ حاصرهم علينا حالة عالمية <تصفيق> <تصفيق> وفي ختام أيضا أشكر لقلي التقنية لصلافتها هذا اللقاء وإشترا لقام كنت تتصلاك على تنظيمة العمل وخص الشيخ عمر العمر واجزاكم الله خير وصلا الله وصلى الله عليه وسلم جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون الأولى فيتبعون أحسن وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسليلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوثنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته